إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرم وَأَمَّا اذا بذله فقد رزق عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا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 جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه